وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ فَادْعُوا إِلَى تَقْوَى رَبِّكُمْ وَلاَ تَكْذِبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فثمَّ لا يكن أمركم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تغفرون فان توليتم فما سألتكم من اجر إن اجري إلا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا واغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ما كذبوا به من قبل كذلك كان طبع على قلوبهم اعتديين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عما وجدنا عليه اباء وتكون لكم وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما فلما ألقو قال, قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 فَأَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فرعون فِي الرَّعْوَنَ لَعَالِفِ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمُ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمُ إِنْكُمْ إن كنتم آمَتُوا بالله فعليه توكلوا فعليه توَكَّنُوا إنكم مسلمين فقالوا على الله توكلنا على اللَّهِ توكلنا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 وَجَعَلُهُ بُيُوتَكُمْ قِبَلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاهُ وبشر المؤمنين وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمَصْرَ بُيُوتًا وَأَنِ اتَّجِهُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً رَبَّنَا لِيُضِلُّوا ك فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أمورهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآلي. قال قد اجيب الدعوتكما قال قد اجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعا نسبي الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت, قال امنت انه لا لا إلَّا اللَّذِي آمَنتَ بِهِ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إله إلَّا هَـٰذَا الَّذِي آمَنتَ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَيَتَقَدْنُ عُنْقٌ مِنْ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كَثِيرٌ من الناس عن آياتنا, آياتنا لغافلون سبحان من تعطف العز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجود والنعم سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجر الماء فأنبعه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 واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الربا و الوبا و الزنا ما ظهر منها و ما بطن اللهم انا نعوذ بك من سخطك اللهم انا نعوذ بك من غضبك و سخطك و نعوذ بك من النار و بك من النار اللهم يا سيدنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرنا في زمره المقربين في روح وريحان وجنه نعيم الشرار وكيد الفجار اللهم من كان منا مبتلا بمعصية اللهم فاشرح صدره في هذا الشهر الكريم اللهم نور قلبه في هذا الشهر الكريم واهدنا واياه ويسر الهدى لنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم يا ربنا نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للاحياء ويسر امورهم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا تائبا الا قبلته ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا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 الله الله